وَإِنَّ الدِّينَ الدين لواقع 112. والسماء ذات الحبك 113. مُخْتَلِفٍ لفي قول مختلف 114. يؤفك عنه من أفك قتل الذين هم في غمرا ساهون يسالون اين يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إِنَّهُمْ كانوا قبل ذلك محسمين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 الموقنين وفي أوفوسكم أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ فورب السماء والأرض إنه كم مثل ما أنتم هل أتاك حديث ضعيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجن سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون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 من المسلمين، وتركتنا فيها آيات للذين يخافون العذاب الأليم، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين.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 ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إن لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طارون فتول عنهم فما أنت بمنون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ صدق الله العظيم